يا اللي تاب لنا النفس طيبا ما لاذاك شهد بدار مين و العون نصرتي هذه القصيده من كلمات و اداء الشاعر داوود بن زيد العاصمي الهندسه الصوتيه والاخراج المعتصم الطيار النفس طيبا ما لاذاك شد يا شيطيب الملاذا شكش تدار بينه والعون فودي انشرق <تصفيق> يا اهل العلم ارضيها عشرة تاله ريحه لانو عودي رابعها الطولات فيك لحلات وقت الراخاون حك عودي انا عودي يا اللي تبي للنفس طيبا الما راشك بقعوسه الطويل اس وحسب الله وك من عبلها وقوجي واحمد بن محمسك من البن حبات وذو ابن درمسمع لع روجي وكب سلانن على النار مركات صفرا لا كيف اشوفه جوزي وحفها بيمينك يا عشره الخوندات حتى يدي لكيفه كيف نبدي ومذ خايع فيه خلفات حيرانهن ما بينهن شعل سودي وحلب من الخلفة وغمس بتمرات في رغوة فوق الجيل to back. وشوف اسعدانا والخزاما وفتات يدلي عين المالهود حرى لهدي وهذي مشاهيه للناس شهوات كله Їй улі нісі шіхваць кілінь олі